وان يجمعنا في الاخره في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فهذا موعدنا مع التذكرة ببعض الأمور التي تعيننا بعد عون الله جل وعلا على اغتنام عظيم الأجر في أفضل أيام العمر نسأل الله ألا يخرجنا من هذه الأيام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور وتكلمنا فيما مضى عن الصلاة والصيام وتكلمنا عن القيام وتكلمنا عن غير ذلك من الأمور التي هي من القربات ومن الطاعات وبإذن الله تعين على اغتنام الأجور العظيمة ونحن في هذه الدقائق إن شاء الله على موعد مع أمر من الأمور الجليلة العظيمة التي تعين على اغتنام هذه الأجور العظيمة في كل الأيام وخصوصا في مواسم القربات ومواسم الطاعات التي تتضاعف فيها الحسنات نسأل الله الا يحرمنا من فضله وهذا الأمر هو الإكثار من النوافل وملازمة النوافل نوافل الصلاة ونوافل الصيام وغيرها من النوافل ونبدأ حديثنا بحديث اشتهر عند العلماء بحديث الولاية وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول رب العالمين من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب إحنا نقرأ الحديث ثم إن شاء الله نشير إلى بعض ما فيه من المعاني الجليلة العظيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب العالمين من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته حديث عظيم جليل في كثير جدا جدا من المعاني نذكر بعض المعاني اليسيرة ونركز على المعنى الذي نريد من هذا الحديث المبارك يقول ربنا جل جلاله من عاد آذا وأظهر العداوة لإنسان قال من عاد لي وليا ولي من أولياء الله جل وعلا ولكن هنا وقفة من هم أولياء الله جل وعلا هم الذين تبنى لهم الاضرحه ويذهب الناس إليهم ويذكرون ما يذكرون من خرافات وينسبون إليهم بعض الكرامات وهل هؤلاء المعنيون بأنهم أولياء الله أبدا أبدا الله أعلم بحالهم لكن كتاب الله جل وعلا هو الذي يخبرنا من هم أولياء الله جل وعلا قال ربنا في كتابه الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تاني قال الله جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب من هم اولياؤك يا رب قال الذين امنوا وكانوا يتقون قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عليه فكل مؤمن تقي هو لله ولي المؤمن الملتزم بطاعة الله جل وعلا هذا من أولياء الله هذا من اولياء الله هذا في حفظ الله وفي كلا الله وفي حماية الله وفي رعاية الله يحرم إذائه ويحرم التعرض له من غير ما سبب من غير ما مصلحة شرعية هذا من أولياء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض هذه المعاني في بعض أحاديث فمنها مثلا أن لو قال من كاماً صلى الصبح فهو في ذمة الله هذا من أولياء الله الذي يلتزم بطاعة الله جل وعلا في ذمة الله يعني في حفظ الله وفي رعاية الله قال فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته ما تتعرضش لهذا المؤمن الذي يتق الله ويلزم طاعه الله فإن من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار فالمسلم الطائع لله جل وعلا المؤمن الذي يتق الله جل وعلا من أولياء الله كل مؤمن تقي هو لله ولي له حرمة يحرم إذاه ويحرم التعرض له والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا طيب قال الله جل وعلا من عاد أظهر العداوة وسعى في الإيذاء من عاد لي وليا رجل من أولياء الله جل وعلا وأولياء الله ذكرهم الله جل وعلا بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون كل مؤمن تقي هو لله ولي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الذي يؤذي هذا المسلم الطائع لله جل وعلا يعلن الله عليه الحرب آذنته أي أعلمته بأني أحاربه ومن له طاقة بحرب الملك القدير ومن له طاقة بحرب ممن لا حد لقدرته جل جلاله من له طاقة بحرب بحرب الله جل جلاله لا أحد له طاقة بحرب الله جل في علاه لا أحد يطيق أن يحاربه رب العالمين لأجل ذلك في سواء كان في الربا أو فيما يشبهها من المعاصي لما يعلن رب العالمين جل جلاله الحرب على من يمارس هذه المعصية أو غيرها من المعاصي أو يتعرض لأحد من أوليائه ينبغي أن يتوقف الإنسان وأن يراجع نفسه مره ومرة وألف مرة ومرة و مرة و مليون مرة من له طاقة لابتعد لا عن إيذاء هذا الذي يلزم طاعة الله جل وعلا هذا المؤمن الذي يلتزم بطاعة الله جل وعلا ابتعد عن إيذائه فإنه في كنف الله في ذمة الله في حماية الله جل في علاه انه في ذمة الله ومن يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه سيدركه الله هذا المؤذي ولو بعد حين ثم كبه على وجهه في النار نسأل الله السلامة والعفو والعافية قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أعلمته ان لي محاربه سبحان الله نسأل الله أن يجيرنا من الزلل قال وما تقرب الي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه أفضل ما تتقرب به إلى خالقك ومولاك الفرائض والواجبات ما أوجبك الله وجعله لازما وفرضا هذا أحب ما تتقرب إلى الله جل وعلا به هذا فيه حماية لك هذا فيه سعادة في الدنيا ونعيم في الآخرة وما تقرب الي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه قال وما يزال تفيد الاستمرار وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل نوافل يعني السنن نوافل الصلاة نوافل الصيام نوافل الصلاه مثلا كسنن الراتبه كالوتر كالضحى كغير هذه الرواتب و نوافل الصيام كصيام الاثنين والخميس كالصيام في العاشر الاواني من ذي الحجه كصيام يوم عاشوراء ومعه معه تسعى كصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري هذه نوافل الصيام قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل نوافل الصلاة والصيام وغيرها من العبادات بعد الزكاة تقرب بالصدقات وهكذا في كل العبادات وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبقى الاستمرار على النوافل سبيل إلى محبة الملك أن يحبك الخالق إن من الشرف ومن المنازل العالية أن يحب العبد الخالق أن يقول أنا أحب ربي ويكون صادقا في ذلك لكن الشرف كل الشرف أن يحب الله الغني عبده الضعيف الفقير الذي لا غنى له طرفة عين عن مولاه أقول من الشرف أو الشرف أن يحب العبد مولاه، لكن الشرف كل الشرف وأعلى الشرف أن يحبك الملك أن يحبك الملك تخيل لو أن إنسانا ذكروا له أن فلان رئيس الدولة الفلانية كان في مجلس ثم قال أنا أحب فلان ابن فلان إلا اكثرنا يتباهى بذلك في في كل مجالس ويقول ان فلان ذكر اسمي ما بين الكبار فلان بيحبني وفلان بيقرب و... سبحان الله لكننا لا نتكلم عن رئيس ولا نتكلم حتى عن تابعي ولا عن صحابي بل ولا عن رسول إنما نتكلم عن الله العلي جل جلال الله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه سنعود لذكر النوافل وما عليها من الأجور العظيمة لكن اسمع معي أخي الحبيب وعد معي هذه الجوائز قال حتى أحبه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 وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احب حتى يحبك الملك وإنه إذا أحبك فما الذي تريده, تريده بعد ذلك إذا أحب الله عبدا فما الذي يتمناه العبد بعد ذلك إذا أحبك الله الملك الغني القدير نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا اسمك يذكر في السماء بماذا؟ بالمداومة على النوافل نوافل العبادات نوافل الصيام نوافل الصلاة نوافل الصدقات يا جبريل إني أحب فلانا الله يذكر اسمك لجبريل فأحبه ويأمر الله جبريل أن يحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء في ملائكه سفر كرام برر لا يعصون الله ما يامرون ويفعلون ما يؤمرون ان الله يحب فلانا جبريل يذكر اسمك فاحبوه فيحبه اهل السماء يا الله يا الله الملائكه تحبك باستمرارك على نوافل العبادات النوافل ما بالك بملازمة الواجبات والفرائض قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض هذه الأولى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا أحبك الله أحبك جبريل وأحبتك الملائكة ووضع لك القبول في الأرض وذكر اسمك في السماء ذكرك الملك العلي القدير بملازمة نوافل العبادات يا عبد الله هذه الأولى وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى هو اسمع فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به لا يطيق العبد اسمع الذي أحبه الملك القدير أن يسمع شيء لا يحب الله له أن يسمعه ينفر من الشيء الذي يكره الله له أن يستمع إليه ما يدرش يستحمل لو سمع شوية ما يطعش يرجع بسرعة للقرآن للسنة كنت سمعه الذي يسمع به، إنه صار عبدا ربانين، أحبه الله، اصطفاه، ذكر اسمه في الملا على أحبه جبريل، أحبته الملائكه ووضع له القبول في الأرض، قال كنت سمعه الذي يسمع به، ينفر من سماع شيء يبغضه الله لا يحبه الله، وبصره الذي يبصر به لا يطيق ولا يتحمل، ال يملأ عينه من شيء يكره الله له ان ينظر اليه ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لا يستطيع ان هو يمشي الى مكان يكره الله له ان يتواجد فيه الله جل وعلا يحفظه من سماع ما يكرهه الله او النظر الى ما يكرهه الله أو أن يبطش بيده في شيء حرم الله جل وعلا عليه أن يتجاوز فيه أو أن يمشي بقدمه إلى شيء لا يحب الله أن يمشي إليه قال ولئن سألني لأعطينه إن هذا الفضل كله رأس المال فيه ومهره مهره وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى واحد أحبه فإذا أحببته اثنين كنت سمعه الذي يسمع به ثلاثة وبصره الذي يبصر به أربعة ويده التي يبطش بها خمسة ورجله التي يمشي بها ستة قال ولئن سألني لو أعطين عبد مجاب الدعوة يستجيب الله دعائه بما باستمراره على السنن والنوافل نوافل العبادات والسنن من الطاعات ولا إن سألني لو أعطينه السابع قال ولئن بي لما تلم به كربة شد لما يخشى من شيء ويخاف من شيء فيستعيذ بالله ولئن استعاذ بي لا هذا حبيب الله هذا ولي الله بما بلغت المنزل يا عبد الله وما يزال عبدي يتقرب الي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 يا الله ولئن سالني هذا طريق إجابة الدعاء يا عبد الله ملازمة السنن ملازمة النوافل نوافل العبادات والطاعات نوافل الصلاة ونوافل الصيام وغير ذلك من النوافل ولئن سالني لو أعطينا ولئن استعاذ بي لأعيدنا يدركك الله وأنت في جوف المخاطر النوافل نوافل يا عبد الله السنن يا عبد الله تجبر ما يكون في الفريضة من النقص أو ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يدخل في الصلاة فلا يخرج إلا بعشر أجرها بثلث أجرها بخلوس أجرها سبحان الله ليس له من صلاته إلا ما عقل منها لا ليس بالضرورة أن يخرج بأجر الصلاة كاملا ولو كانوا في صف واحد إلى دوار بعضهم لكن هذا يحصل نصف أجر الصلاة وهذا يحصل أجر الصلاة كاملا وذاك يحصل خمس أجر الصلاة كذا في الصيام صيام الفريضة يعتريه ما يعتريه من النص فماذا تصنع النافلة وماذا تصنع السنة تجبر ما يكون في ذلك من الخلل قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة يقول الله جل وعلا لملائكته وهو أعلم صلى الله رسول الله وانتبه لهذا الكلام جيدا حتى تستمسك بالسنن وتستمسك بالنوافل يقول الله جل وعلا لملائكته وهو أعلم يا ملائكتي انظروا في صلاة عبدي فإن وجدتموها تامه فاكتبوها له تامه وان وجدتموه انتقص منها فانظروا هل لعبدي من نوافل كان بيصلي السنن القبليه والبعديه كان بيصلي الضحى كان بيصلي الوتر كان و كان كان بيصلي سنه الوضوء فان كانت له نافله فاجبروا بها ما في الفريضة من النقص قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون سائر العمل على ذلك لما يكون في نقص في صيام الفريضة يؤخذ من صيام النافلة ويجبر ما يكون في صيام الفريضة من النقص و. يعوض هذا الخلل في بصيام النوافل وبصلاة النوافل وهكذا مع كل الأعمال النوافل سياج وحماية للواجبات والفرائض لا يظن بعبد يحافظ على نوافل العبادات أن ينقص من الفريضة ولكن العبد الذي يصلي ولا يصلي إلا الفريضة إن جاءه النقص كان في أصل ما أوجبه الله عليه لكنه إذا حمى ذلك بسياج من النوافل والسنن حمى فريضته وحما الواجب الذي أوجبه الله عليه وكمله وأبعد عن نفسه النقص والخلل النوافل إذا تأملت فيها إذا تأملت في نوافل الصلوات في نوافل الصيام في أي نوافل وجدت ان فيها اعمال يسيره جدا عليها من الاجر ما لا يتخيله عقل انت عندك في صلاه ال... في نوافل الصلاه نوافل الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتي الفجر ها كمل انت خير من الدنيا وما فيها المقصود بالركعتين دول سنه الفجر نافلة الفجر ما بالك بأجل الفريضة قال ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها تترك هذه النافلة تترك ركعتا خير من الدنيا وما فيها سبحان الله في نوافل الصلاة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة غير الفريضة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة لا إله إلا الله بنى الله له بيتا في عشرة ركعة في اليوم والليلة اثنتان قبل الفجر اثنان أو أربع قبل الظهر واثنتان أو أربع بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء ما المقابل يا رب في ركعات لا تاخذ دقائق معدودات بان الله له بيتا في الجنه لو صليت الضحى ركعتان تعدل 360 صدقه كانك تصدقت عن كل مفصل من مفاصلك صدقه بركعات الضحى تصلي الضحى ركعتان او اربع او ست أو ثمان ركعات الصيام لو صمت يوما في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعث الله بهذا اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. يفضل إنسان مشي سبعين سنة المسافة دي كلها بصيام يوم واحد في سبيل الله. صيام عاشوراء احتسب على الله انه يكفر ذنوب سنة ماضيه صيام عرفه يوم عرفات واحتسب على الله انه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنه باقيه بصيام يوم يوم واحد اقاع للصيام في هذه الايام الفاضلات أحب إلى الله من مثيله وشبيه في غيرها من الأيام فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كثيرا في الليل الماضية قال ما, ما من عمل أحب إلى الله من يعني العمل الصالح يقع في هذه العشر أحب إلى الله جل وعلا من شبيهه ومثيل يكون في ما من أيام العمل الصالح في احب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة الشاهد أن النوافل العبادات لا يتخيل الإنسان عظيم الأجر عليها يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه يا بلال حدثني بأرجى عمل العمل اللي انت لو ظنيت ان انت هتدخل الجنة يبقى بسبب هذا العمل في الآغلب بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما أحدث إلا توضأت وما توضأت إلا صليت بهذا الوضوء ما شاء الله لي أو ما كتب الله لي يعني سنة الوضوء ركعتين كان يحافظ على وضوء فإذا أحلف في أي وقت في ساعة من ليل او نهار يجدد الوضوء ويصلي بهذا الوضوء ركعتان او أكثر ما كتبه الله له الشاهد أن هذا الفضل العظيم هذا مما تكتنم به الأجر العظيم في أفضل أيام الدنيا المحافظة على النوافل نوافل الصلاة نوافل الصيام نوافل الصدقاء غير ذلك من النوافل الكثيرة فنسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته أختم لك بما قاله ربك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، نمرة اثنين كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني، لأعطي ولئن استعاذ بي، لأعيد <تصفيق> نسال الله ان يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا نسأل الله أن يعيننا دائما وابدا على ذكره وشكره وحسن عبادته أكتفي بهذا القدر أسأل الله أن يجمعني بكم دائما بالخير وعلى الخير وفي الآخرة اخوانا على سور المتقابلين إلى ليلة المقبلة إن شاء الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته